ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعن اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا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 وان عيوننا لا تدمع وان على فراق حبيبنا وجابرنا لا محزونون اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر لجابر اللهم اغفر لجابر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 وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم آنس وحشته في القبور وآمنه يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور اللهم إن جابرا في ذمتك وحب الجوارك فقهي من عذاب النار فقهي من عذاب النار فقهي من عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام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 اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأصحابنا من النار يا ذا الجلال والإكرام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 اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا كريم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين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 اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات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 اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين